وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجر و سورة مكية سورة الدباء سورة الفلام رأكم باللوضة أنصوش تقنائي فضائل شكوري ذهريهين أي كميتها و هل قلت سورة الحجر قال سبحانه ألا وحجر تلك هذه ثاني آيات الكتاب كتابك آياته فيه و هي. وقرآن قرآن ويهي مبين اعاد معنيه سي الذي جي سي وحا أكاد لي أنت وأعادي ربما يود الذين ربما رب ربما ما يود انت يجعلان دونان الذين كفروا كو قالوا لو كانوا إنا أهان لها ينهدونك مسلمين بلان ابو الله سبحانه وتعالى قال انت تمانين ويجعلان يسألنا إسلام ونحن لها وحال رسول كان سب الله ورسول يقول له حديث بذلك قدمت wamar kale suuggeyey isprojinaysa waqtigan inuu rasuulku sheegay salaalahu alayhi wa salaam ay gaawada jaclaanayaan annay ku ku ilaahay ay ina gaay laariye daqiiqad baan loo atkeen marka ka waran ruux ku jiray adduunku maalinkuu soo bilowday ilaa maalinku dhamaado inta aan leey ruux ku jiraan marka inta ku jiraan waqif fa ugu dambaysay ayay gaaradi ku jaysay ana waxa dhahayaan adduunku waxa dib jeetay muslimiin baanahay annagu gaanaay yuhudiyana nasaaraya waka isku midbaynaa maxaa na إن وليه مرّك سلطانه تعالى عرّونا إياه أو أمر إياه إن لقث الصارو نار مرّك أركان دتكي والنار تلقي الصاري التوحيد كهال لكن معاصيتك كلن تيجي وختي أو وختي لها أيام محن مسلمين ونقوي ربما ربما بنا ما يود إنتي جعان أيام الذين كفروا هو الجلبي لو كانوا هنا إهان لحيان مسلمين سنارك سن لقث صارو إلهي قد يدرهم كتاك جاردا يأكلوها عنان ويتمتعوها الرحلتان ويلهيهم حمشقوري مشغوليه الأمر يجبه وفي المنطقة بحيث يتعرر وصعر دمبت جاري وفي الباقوهر تأتي بانياراتا ويجبه يجبه روح مسلم كاللغمية تأتينا هذا يجبه دمبت جاريه هذا عوى الجوكو واناتل عوى دمانا هذا وكبري واناتل سالسالقية قانوا الرسول كانوا وضّطكوا فريجروي كون في الدنيا كأنك غريب صليت ثلاث موادع ورسول وضّطك كل هالجرب رعتك كالتعرف قدنك كالتغيير ثلاث دو التكرار أو خوخ الشعرول هذا وقتهاي عشان مركاتك على الصراحة تكنش سادو تكنش سادو تكنش سادو تكنش سادو تكنش سادو تكنش سادو تكنش سادو تكنش سادو تكنش سادو تكنش سادو تكنش سادو تكنش سادو تكنش سادو تكنش سادو تكنش سادو لكن وحاض ما الويسين وقتي الرميه وحات هذا وصعبي انتو شد قدام بي مال والوحاسه مالك قدام بي حبه والوحاسه مالك قدام بي مركه ده روح او انسبهي جالين وحبين دم جالين وبشد دم جالين ساو مركه جال هذا وهو بسم الله تعالى كرم ويا كتك ياكلوها عنين ويا way leeyeen mahmasquliyi الأمر takal amr uu diirad muddintii nolanndon town war nolanndon fasoo ayaan yaalmoon dib dambe ugaan doonan waxa ay sameeyeen iyo caqabadiisu amalki mashquliyi waa wixii cunayeen iyo wixii ay tamatu ay sameeyeen adduunka balina wax tariye inkale wi yagandona buu hanjabaadti ugu ولاها وحي لها الكتاب أجله معلوم ليقانه مدقعا وإله سبحانه وتعالى وضطر الجلائن يدون كجوعا بالجسيه لأماد والب وقت يظهر بعض الميس وعكر الغوفس الأساس الأول بيني الكتاب كان وكره وامد من السود من هلا لكن إلا كتاب نصه الدجين الرسول نصه الدريثان والغوفس وما هلاكن من قرية أهل قرية إلا وله كتاب يلاقيه الرسول بيلاقيه نصه الدري معلوم ليقان لكن استهرا الأول كتاب أجل معلوم ما تصدق كمهور مر من أمتي أمري أجلها مدد إلى يقتل جالين عدوان كجوا كمهور مر وما يستخرون كملة دمران وقالوا قالوا حيلها يا أيها الذي كانوا يا أيها الذي أنزل يا أيها الذي كانوا أنزل عليه دير الذكر كان قرآنك للسودجي إنك مجنون نحن ركع على نادف نوشع تواضعا صلاة رسول الله وعليه الصلاة والسلام تعالى قالوا قرأ الشهد يقال عربته. رسول قلت لك يا أيها الذين نزلوا عليه ذلك كان كتابك اللغوثي وإنك الله مجنب لو ما تأتينا مدنوك أنت بالمرايكة مرايك مدنوك أنت إن كنت هَذَا مرسلها هذا هو مرايك مرايك مرايك وقلنا عمار يسوه كل رمائنا يسوه رسول إلهي أنك مرخاتك أنك إلهي سبحانه وتعالى aladan ku soo deeyo soo diibnaa maragu soo dagowaa dadka walaacayaanayo illa bilhaqqa qur'aaniyo markay wadaan iyo waxyiga uu rasuulka u keenay ma soo diinaayo yen ilaalaaga malakaani istama soo deejin oo saada biyaanka udhurka ay saga socdo كيف يمكن أن نزل الملائكة من سود الجنة إلا بالحق الحق من سود وما كانوا معنا أهاليا إذا وقت هذه الملائكة لسود الجنة منظرين كله كرتون والهلاك له البابل إننا أنه علي نحن وأننا نزلنا وان سود الجنة الذكرى القرآن كأنك سود له قرآن كالحافظ أنك إلهانا هؤلاء ملائكة الكتاب إلهي لأن يوم حيث لأننا كتابك رسولك إنتي صلى الله عليه kara soo roko halka ku joogsada weeyeeshe kitab ku halka ku baabaaw kitabkani warige ma joogsanaaya waalay subhanahu wa ta'ala warige ma baabaa yamastirrmay ilahi baa ogosta la gaali joogoo waanka sala sameeyd ولا قل أرسلنا من قبلك في شيع الأولين رسولك مكالب ستيني صراطي مكوسو الدريوي ولا قل أرسلنا والله قدر أرسلنا ونصاد الرئ من قبلك على ظهرته في شيع الأولين هم ما ذهورا بحوضة أين نصاد وما يأتيهم وما يؤمنون من رسولين رسول وما يؤمن إلا الدؤي مادو كانوا حاهم به رسوله يستهزونك كجسيسك لأن رسولك الجسيس كانوا ما لقى مالكك ما استميت وك كل واحد على وجه جس هل وفجوا رسول ما يقال لك إلا ما قطع الرسول من قبل وما أتين من الرسول الرسول ما إلا كانوا هم به الرسول في السهلين. كذلك كما سرقنا التكذيب قلبه أولى كون كبينسان قلب يقولك بيني بين و بين في أوجينا في قلوب المجرمين المجمين كاستقل بجواه وحنق ان إن السور إن إلهي بينيًا إن كتاب كل سورة بينيًا مرق القرآن قومه رئيًا هو السور بيني أو إلهي بيني أو كتاب كل سورة كذلك أساسًا نسلوك أقلينا وبين أنت في قلوب المجمين لا يؤمنون مرمين ين به كتابك كان حس وقد خلط وقد حل خلل أي تقصير سنة الأولين قوة روضة ku hore wa he ku dhacay iyo jidkoodi iyo meesha mareen iyo dayagtay ayuun la yiin ilaahika tabki iyo rasuulkaasi rasul sunnatu ku hore wa dadowdi way dadki hore iyo meesha mareen iyo wa ولو فتحنا عليهم بابا باب حدان فري لهين عليه من دشود بابان باب هذان وكفر لهين من السماء السماء حقه او فضلوا يهان لهين فيه باب كدخل فيه يعرجنا قوات السماء ككرة لا قالوا حيده إنما سكرت والله خريت ابصارنا اندها نلقى خريت بل نحن قوم مسحورون صفنا يديه قولوا لا خريت ما نحن سنينيه سمادنا كره يحكم الجيران الله سبحانه وتعالى رسولك يذكر مومنته نيه ده اي haddii ruwayn ayan ma maraayig la soo daji wa ma booraha la kaxay oo ka kuwaas inaa ilaahay subhanahu wa ta'ala qosstow dhahaa ka weyn uun zakow inuu yajir taadiin inii soodada la ino fur aan qaab rigal la geeyo oo waxaana soo arkaa oo soo noqdo halkiisii boogalimada ka sii ولو lahaasas ugu dhahay subhana عليهم ta'ala walaw fata'na haddan sur ilaahin aleem du sala baba haddan bab uga furraahin mina samaa'i xagga samaada oo fadal loo ahaadaan fihi babka dahyi si jacri junak was samaada ka kor la qaaloo waxay dahyi lahayeen inama suqirat wa قوم بنا مصر ورنا للسحرين ورنا للسحرين جعلنا في السماء والله قد جعلنا ويل في السماء السماء بهذا بروج ينسكاني وزيّنها حتى وانقرحنا وانقرحنا وانقرحن السماء للناذرين بروج لا مع القفصة رامي ذي واحد كاو سمجيد مجبر القفصة رئي الدحاق قي بنوحوي ومرزش عيد دجان أي قفصة ران ضيح قرحة وريها ألا بابا بابا الله في السماء بروج جبانية لحكاية وزينها وسماده وانقرسنا إلى الذين تخلفين السماد ووهل قربسهم وإلى أركمين يجروا إسبدلا يسوق صائعا يكبده وانا مذبحة مذبلا وقورسهم بيلاه إلى من كل شيطان من كيلان شجيم يقول إلا من هذا فاتبعه حارع سالوديم هي شهاب بحرع ورن مبين العدل وواحد اثنين يو نعشش شاب كتكع لجس الجين إلا من مدموين استرق السم عمقالك حديث مرايت السور لقي سنة يو هاي كهذليين أي صو حديث فاتبعه شهاب بحرع مبين والارض لول كان مدد نها وان فين والقينها وان فين فيها ارض للحياة فواسيب بورو وانبتنا وانصودا فيها ارض للحياة من كل شيء شيء ka soo moojoon la mizan wa ka soo la mizan wala xono qoodaha dulkan ka jeen ka saaray waxa uu subhanahu wa ta'ala gahaa tirada baana maayada tirada baana ee mizaney la qootey ilaahay uu banana وَمَا تَنَاوَلْنَا وَأَرْسَلْنَا فِيهَا أَرْضًا دَخِيَةً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ شَيْءٌ كَسَمَوْذُونِ لَمِيزَامَ وَجَعَلْنَا وَنْيَلَ لَكُم لِأَجْلِكُمْ إِن كُنْتُمْ تَرْتِين فِيهَا أَرْضًا دَخِيَةً مَعَايِشٌ وَخُلُقٌ نَوْلَ بَنِينٍ لَنَا ذُلْكَ وَحَكَسَ بَحْتُهُ وَمَنْ قَضْنَا مَعَايِشَ فَنُجِيلَ يَا مَخْلُوقٌ لَسْتَ مَيْدَانَهُمْ لَهُ إِسْغَا بِرَجْعِ قِنَا قُيْرِزَاتُهُ وَمُحْيِهِ وَحَرَّهُ يا حولها إرثا إننا إرثا على سماحنا وجعلنا وين يلا لكم لأجلكم فيها وحنولك ده يسوي يلا معيشة وها تكوننا الله هذا وها أنكون الله دم من ربك سوي ومن ضدنا هي مخلوقنا نربان ويا لي هي معيش راسهم إذا هن له كاس بجذع قن الكرزات وين من شيء ما من شيء شيء مجره إلا هذا الشيء جرو عندنا وحاة لنا خزائن خزناذي ما شو كوك يزدستني هاي سبحانه وتعالى هو ما شو كوك يزد. إلا هذا ربك والله جل هو كسر صارو سما راسو إلهي كسر ديا نلكو تجا ويعبك وصباح شيء كستو إلهي سبحانه وتعالى أكثر نذو خذني ذي تبا هاو أكثر نذو كوك من شيء ما من شيء مجرو إلا هذا شيء جرو عندنا أكثر نذو حا خذاهن مسود الجن إلا بقدرين ميّن معلوم لا يقان هذا او كان الظفان بعد ما حيته ورك في سطر بطيء او هل باب بيني وعلق النقود قدر الله يقال انه في يلين وحنا ترى اي ربك الله سبحانه وتعالى كسود كسو الجهو حزني سننغى هيسن انت الله سبحانه وتعالى رسولك diyo foostalle amakabbadan xadi toobayn way salaayno safar ila ka war diba u jeeda ilaahayba subhaanahu mid irmaaneeyneysa daruurahu daruur dawaylu soo dhareeyo wa daw هو أن حاجة جيّة سوّى سعّلها كلامه ودوّل كروك عيسو. سماه لاسقير. ضروري وحص إرمانيس. هي حتّى جيده بارمانيس وأرسلنا وندره الرّياح الدّبيرة لو أقح حالة هاي الدّبيرة ميت إرمانيس ضروري يجيده يعرفي وانزلنا ونسود جني. فانزلنا ونسود جني من السماء. سماه حجر ماء بي. فأسقينا كم هو بي وما انتم متيهين له بديها تخزينك قواملك يشتود إلهي سبحانه وتعالى نعمه نعوان إلهي نسيبنا غورونا ده نعوان إلهي جرتوا إلهي بات جرمنا ده إلهي جرتوا واجرمنا نقول هذا الجرمن ينبوح كون علماءه عهامة ملكهش هن تلا ميشة ميشة كهش وحن تلا تلا ضبان النعماء هن كوبي كريم ميشة كهش وحن ويا حولها سكرة هذا مكر يقينا عدة وحن, وحن سيستئي. أي شيء كي مدني عدة كجواندثي واحد قرمة حيا وارسلنا واندري الرياحه لو اتحح على طاي فانزل وانسود من الصناع ما هنبكسو الجنين فاسقينا كوه به ونكورم الينك يحوله ان يكبر ليهم وما أنتم متي له بيه هي في الربك بخالدين فوق السمك الدنن سودي مركعين عبها نسكه واننا ونحن اننا waa haddii nool anaga noolayn qoonwiito anaga waxa dhanta dilla waan nahnu anagu alwaarisona kuwa adduankan iyo dhulka u hareerayaan maay marba laga taxaynaayo wax nool aan lehinin haddii saw wax nool iyo wax dhanta ma jaan qaywa damaanaysa qaywa noolaysa qaywa imaraysa qaywa waqti waja jiray huusan ilahi mooy qooreeyo dhantay oo minku idin kaan kamida walaqadayn waxaan ognaa oo kalac musaaqina ku joogow iyo wari dhamaan allaah walaa wax wax samayn aadan magab laa abuurti ma hata bayeen kale waxa macluuqay ayaa aw quraanjadiisi iyo maloodiisi iyo إلهي أنت النور وعبدي أنت أدنك كفتاك ثينا أو دمانتين إلهي ووحسافتان طيب ولقد علمنا والله قد علمنا المستقدمين من ابنه قوة دنتي وتغيوي حرمر أو منكم ينكن ولا قلنوا ساقرين وإن ربك ربك هو رب يحشرهم وحاشر عدنا وصورنا يوم وحا دنتي ودن هذا إلهي سبحانه ووسوشرين وإن ربك هو يحشرهم وصاشرين إنه حكيم إلهي هو مجدف إلهي سبحانه وتعالى وحكمت بدنا عليم واعبضنا waa sawado wa uhiisay subhanahu wa ta'ala wax ka fakanaya marib waxa uu san ogeyn marib wala qad khalaqna al insaan wallahi qad khalaqna wana awra al insaan insaan ka asalkiisii aadan min salsalan bankawo dhoba xagar min xawaayn bankawo dhoba meedho xagar masnoon oo ureis arraq ka soo nisan ta salsaalku waa arado markay qal ee dhawada markay qalasho ay dhawaaqdo markay lugu yeesaan wax saa lagu dhahay salsaal ka asaala xamaa wa maki من قبل الحراء من نار السموم من نار السمت مال والبضتك كغشة ماشي التن كجرور بان غشة تاسا كعب الريبالي سبحانه الجن هذا الذي يتوحس كورين هذا من الانسان يتوحس كورين وذكر فس هذا الوقت قاله يا ربك ربك للملاعيكة وكويري انه انه خالق من ابو ريا بشرا من ابو ري. من صلصال من ابو من حماين من ابو المسلم فاذا سويتو ملك عن سمو ونفقت فيه عن كعفوفو من الروحي الروحي لما ركون قافه النفكري فقعود وقال مراية كوي لأ له إنسان كا ساجدين حالك الكوس السجود لأ كل جلوس سجود فسجد المراية كتوع السجود كلهم رمانتوس أجمعون رمانتوس إلا إبريس على قامو قال, قال كم وين تكوي سجودا أبا ودي يسوي سجود أبا ودي لي أن يكون عنه كمل نظرة من السيد مع السيد منه كوس سجود يكمل نظرة قدر مظور يسوي دلي والحير خلقت نب من النار، وخلقته من دير و أس كبرية و أقوهر إبليسه قد يذهب إلى و أس كبرية و إلهي أن نعنيه إس كو كبرية و أصفراء إبليس يسوي أبويه و أقوه أنسو مره أخض بضو أخناه و أقوه إلهي فرتي ستقوه أبا أن يكون مع سيدة قال و سوجي إلهي يا إبليس إبليسه ما لك محاكو دعاية أهوه قال الله تكون قادة و أقول مع سيدة و سجياء من نقول مالك لك محاك وصلنا و سأله إنكارهو الله تقول والله أنك معسا جدا كو سجودة قال وحولي إبريل لم أكن مي إلهي بطوث ذهري لأسجد مي سجودة لبشر بشر سجودة مهي خلقته على ورطي من سلسال أدكاء ورطي من حمين أدكاء ورطة مصنون قال, قال وحولي مركو إلهي قوينا سأو أمر فخرج فأخرج منه كان لكبه لنجنده كجري faynaka rajim umbaatan kaasta iblis loo bixiy rajim loo bixiy walu fugeeyu ilaahi in xariisi si ya jamada iyo khayr dhanba laga fugeeyay arad jamada ka dhacdo wayn aleeka wa ka oo janaysa ka oo khayrka ka daadad ayaa du saada din inta leey garee ma bu faan dirri ee kor marko o yaanad dhiman ilaa yoom yuqatoon intii laga inta la marka dadku oo laaba'ba iyo wax walba dhamaanayeen ilaa marka fa innaka malmun dari lakiin lagaa yila yoom yoomil waqti maalki waqtiga intii laga على المعلوم وقتي ليقان والقيام وانت دعيت في اسمي مركه صور كلاف مخلوق ضمانان مركا سو كمي ديه قال و خوي ابليس مركو اله انت كيهل رب ربك اليوم بما قويتني بالسابق اغوايك ايي دمنتي يا باديوغي ان بالاوي النار غليو درت لو زيننا وان قرحين اللهم بني عالمك في الأرض أدونك كن قرحين يا ولا أغوينهم وامBADين إياه أجمعين الدم روح الضباط يسون بريه وهو قال وهو فاسق وهو كُو إسلامه إليه حاكيه ورسالة كذا ورسام وخمسة كذا ور واحد لا ما أركم لا تقولن كل واحد نقول له هذا تقصم على واس الله سبحانه وتعالى تذكر قصة لغة إلهنا سبحانه وتعالى وإن وجد جيوه الدم حلا إنه وش وآسر المحيطي ولينوديا قالوا في ربي بما اقويتني لا فسر فصير بكف سرن وبعد اس ان سيال لهالوك بايو انت علي بعد بما اقويتني بستوي يا بوائي كاياي بعد انت بعدا درت aan jannada iyo xayxubiin saasadte banluudayeenna qurxanaayaa allahum bar i aadamka fi في ard adduum kan qurxanaayaa macaashaan qurxanaayaa ta'ala la iyan ku adkayna wala ugu yeenahum wabadeen ajmaayna dhamantood illa ibaadaka adoomada loo mooyeen oo min baaadamka kamida al muqallasiin aadiga khaaska ku ah aadoomada aadiga lagu khaasay ay kuwa ma هو امبان بدين كنو لكن وش يكراهون كل وانك حسيني، ساسوا إلهي سبحانه وتعالى كي. قال عليه الصلاة هذا سرادن علي مستقيم هذا كاسي سرادن ووو وضني، وعليه الدفع إذا أتى مستقيم، ووو ضني ووو ضطوسو ووو ضني أمبير، ووو ضني القرآن، ووو ضني إلهي وتجحش واهل وذكره اللهم صدق ما غفر ما ضني ووو wa waddada ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulshu soo dhereee kitaabku soo dajiye ay u badeeyaan joojheen heeda kanibaalay siradnu wa waddo calaya dusha ilaahato xaqayga loo soo qaado mustaqimun toosanow in ibaadada adoomadeed leysan ma ahana rakcaadiga aleem dushooda ku oo kuwa intaay jicay aadanay dad jilacsan naftooday intay raa'een oo dad jilacsan noqdeen oo ngoaan lahayn oo hawa racaa kuwa ummad ka hayseen ayaa wixii ay naftood jicayeen iskiin kari wayow ila waxuu yahay dulkii intan u qortay adoonka iyo waka ayan Ilaahayna ليس لك soo ugu ليس inna 'ibadi adoomadayf laysa lakaleem sultaanan ما بعد إن كسروا وضعت قبائل سقما إلا من اتفرعت قوة فرعية من الغاوين الدق مرضها بادي وبيو شوهرع هوا سكرع واحد نفط الجشع نفطنا وعالي وكان وعالي ثمن شيطانك دوكة هرينا إلى وين أورشامر هل كنا طبيا وين أورشامر شيطانك هبتك شيطانك دليل أي آيات قرآن هي حديثك ولم يمد ما بأركش وين جال ليقمش ومر يوم بمري با جعرانا يسوخي اسغو ريوي سا سورو شيطان كوك رعاوه وان الجهنم جهنم ولي نار سالدو لما وعدهم وشيطان كي كو رعيبه وا يبو هود اجمعينا كولغودي شيطان انت الرعايبه وحن يبو هود بلن قاليب جهنم وين جهنم لما باب لكل باب من باب الارض وكل باب من باب الأرض من بيار حجوده جزء قوي ومقسم لو قوي باب كل اركبه قله قله قريب باب الجنه رسولك هو شيء ثلاثه ارباع الصلاه باجي باب الصيام باجي باب الزكاه باجي باب هبل باجي باب ريام باجي نار تنؤسس قله باب حجر اي زنا باب اي كغران باب حجر اي كغران قاتلين باب حجر اي كغران كوا عاقه باب, باب الى سبحان الله دبو qolow walba baba ay kagaasho sida Jannadi oo ma kuwa salaad ka galay zakadi halkana ay xog saari jiray oo aan Dembi vei hamkut, eli, ja ashvei marka, kola, ja meħsi, ja aad ja ed, ja ed, ja ed, ja ed, ja ed, ja ed, ja ed, ja babin ja ed, ja ed, ja ed, ja ed, ja ed, ja ed, إن inal في fi jannati wa yusqu ma kayku wasil nar faqan aw shaytan ka ra'an u khudbay ilahi كتابك wa ta'ala iyya rasuluki fi kitabihi sayahqqu wa ra'ay oh shahawaduhu iyya shaytan ku fujara an ra'in dadka islaaliyaasha sagaw maxayta ma'ay wis dhawray ilahi wuxuu aroonay ku caq u aroonay iska ilaaliye ilahi wuxuu Ilaahi سبحانه وتعالى fi sifaaliiya xasaas تقين lagu bixiyo inal muttaqiina kuwa islaaliya adoon kamarkay joogan fi Jannaatim bay ku sugeeyeen Jannadii dakhood waxuu yoonan ila dakhood يدخلوها waxa بالسلام dhahay ay soo xuluu ha gala dhisaleen idinkaan cabsane waxa laga cabsada dunka waxa tarbadeen lamaasha laga cabsada dilba laga cabsada faqri ba laga cabsada waxana laga wa ka baqaya barinood dhantow inaad gabowduu inu xanuunka kugu yimaad dow in waxa kugu dhoc waa ka adunku waa ma aha ner lagu farxow wa dar ahlaan iyo ahzan iyo muhaku bii indara mahabri aad la kulmo dhantow janaaso ma waxa mar markay sa u galaan biilay dhahaya afar badi guleedi halkeri أفرطوا إليه يا أهل الجنة ماذا هي كل التغييرات رسولك وحديث ما هو السنهي سو في بسم الله لكم أن تحيو فلا تموتوا فيها أبدا وحد لذي النار عند مش رهيم هذا أقدر أروح على ديل جويميس ولا أنت كان لاكن كور ما دمني أنت أقدر أروح ممن كوليبا بهمية دمن سادم أنا كلاين فران هذا كور منه ورسولك يري بريج سجن وتكر سلا waxaa leedihiin nolol aadna wax lahayn waxaa leedihiin yaraan aan gaboobayn wala dhaay haddii dadka dhanyarada hadii ilaahay wasii noloyo aanan dhimanin farxad ay odayo noqoto haday gowrta ayu habar noqoto baa u dambays soo walbo midda sidii xararba subhanahu wa ta'ala u dhahay inna lakum an tan'aw fala tawasatu ya bidin laanka jooni hedan xaraadin inadan aradin in wixii adduunka lagu yaqaan inada waxa soo dhambaadre ah ee tanabaad sad ugu dambeysay afraad inna lakum an tasahu in qaasnaan haysan far arashu qaanay ma isoo tanu kaas hebel ku dhacay maqli ma is hebel ku oo gunti gala suuqa adkayo juhdi lagu bixay adoon kan xaq imaam wala hadha shii haddii loo ka wax waxa wax كاسر بالغير لأنه حنوم بالغير والرب بالغير وكاسر أهل سبحانه وتعالى أدخلها بالسلام بعد الغرضها يتغيين جناده قال نبا القريق وحايرات أعصى هل نجرب آمنين حالة آمن ونزعنا وانسمن ما في صدوره إلا وهذا كجري هو من غل الأداودي حاسدي أعراه تروح روح عريس الملك تروح روح عرش حواه يملك روح عرش حواه يملك الدون كان وكذاك أنت ويسوحان الصين وليس هياو حقية بعض القبال الاسكوهية مال اي وحبا الاسكوهية مال اي سبب الاسكوهية وحبا انتها الاسكوهية مال جمنات فرح رحوهية مال ونزعنا ابو ما في سدورهم ومن غلل الاسنعابيو الاسعرائيو الاسحسدهو اخوانا حرائيهم على سرور الفرر دوشروط بي من تقابل الاسكتور جيدا غيادة فصلة ولا سلاسة ساعدها فاسن ريหาร روس جناد الكنجر غ ريجدني اركي مرغ وريغا خلو حالكي سارتمي وجي سماكايس الله هو اول ما له سبع ايام وجي كريام ما طاون ايو فيها جناد دخيده مسوبندان دال مرو خسا ما لي شقه يوكني هلكلي ما جيرته وحلوو دالي صلاه بان لوو دالي او صوم وما هم معهن منها الجن حقا مخرجنا والله رب حنين قول يا كبخ مش و ديو حواء الله ما قوموا وان كان دمانتو تبحيسه مركاسا كي اووخ بدن فاوو ددال بدن اوو رافاد بدن اوو ولبل بدن اوو خويلاي وحنا اربن كار دمانا وين وعلق نبي هو الرسول ايو الله الرسول كوي صلى الله عليه وسلم عبادتي ادوميد اني أنوه. انا وانا الغفور الرحيم يانا هم يسكتون وبتطلع فو أن حاريس حقيقة وطاقين عندنا بالخلاف يأنا عذابي مسلم كانوا كنوا ليه ويسمين عذابي بحق الله وأخرن طاو عذابي عذاب كيب. هو عذاب قيقو العذاب القلم عذاب حنون بدني نحاريس أنا وين رجيا عذاب كنوع مسلم كه الله الله سو حاضر الله الله بالعشب برد تسرك في عفسه مرتبه اكثر رجاك هي الله سوحا اي رسول الله ورسوله لكن انت ادون كان جوجتن حارث الهي حق قوسن جننه الهي سبحانه وتعالى خيرك الهي ارتزق قوسن علمتنا كان ان قلنا ساسه مرتبه الروح كنت اسمان كرو استقامه او كو امن كان وربهم وحاضوا ورن النبي لله محمد حندايت ابراهيم مرت النبي لله ابراهيم حق اول او ورن اد دخلوا اي سوق عليه إبراهيم دفيزا فقالوا حي به من مسلمك و السلام إن السلام قالوا وحوي إن أنو منكم حقين ويجرون وإن كعب سمين وإن كبقية قالوا وحيدة لا توجد تيجون رشين كعوني أو كاس أو لا توجدها عبسين إن أنو نبشرك وأنكوب شرين بغلام ويل عليهم العلم قال قارئتو فرح أيها دوقنا وهو هابقول جاري أيه أبشر ثومني ما يب شارين سان على أما صنيعنو يتعبصي الدقني ما أنا يب شارين طبيعي أبشر ثومني ما ففرح يروح يقرب الضوش ما حد يقول بشارين بروح ما حد يقول بشارين إيش ناس أيه أبشر ثومني ما يب شارين سان قالت كنها النقن من القاندين كو قوستو بقول جيره الا هو أنت انت وين عرركسيو هاانتادنا اييدنا ساشن انت جيتان ويري قال و النبي الله ابراهيم ومن يقنض او يا قوستا من رحمه ربي نحيي شربيقي الا ضالونا كو باديون ويي معيس ليه كو قورسو رخان قال و خوي ابراهيم نبي الله ابراهيم marka dawa farxay u absidi wa katakta wa قال و فما خضكم او حلكن البريه ايها المرسلين ما حاردين بالك إجورهم؟ قالوا الحين إن أن أرسلنا ونرصدري إلى فهم من مجرمين الدبليارة إلى آل اللودن <سؤال> اللود <سؤال> غير كسموين إن أنو لمُرجوهم واللود إلى الكيسة ونبت بعدنا عنا أجمعين إلا مراتهناء كسموين قدرناها وحن قدري أو هري الله يقدر إنها يدا لمن الغابرين هو هري عليك كهري هني كلمة الله يوريه قدري إنها لمن الغابرين يدا تباديم ماذا قال لله؟ إلهي بحراء وقدري إنها أيضا من الغابين أنا كمسا لديك حذر في الفحرية. فلما جاء ماذا قال للوطن ماذا قال للوطن الرسول قال المرسل الرسول قال وحروي لي إنكم بذنكم قوم بات المنكرون وأننا قرنهم ربما ان انكرهم وأننا قونت باتهم قالوا وحايدهم بل أننا انكرهم لن نضع ونقولون لما كانوا يحايا فيه استقعد الحيسى وقوم كايا يام ترى نو قوه كشكيو اعادكي يعقاب انت كشكيجيل مركز كعفس جليس فوق كاني بانو كانا قوالاد وااتينا كبالحق وحان قولنا انو واضب واين لا تصدقون ربن شيرا فاصري غوري بيه لكهر كار فقد ان قبل وميل لي هادين ككميده هاد طيبه دنبه وتتبع راع الدار من دبل وطلع أدباره ولا يستفت إيسان ديب صوفين منكم من انك حاجين أحد فروح ومن ضو الصعبة حيث تمر ماشي لا ينصري ماشي لا يضه ولين حجامين يا المرأ حلقة مرأة وقضينا ونوحيوني ذلك الأمر أمر ككاسا ونوحيوني ونقول يهي أن الدابير هؤلاء صحسوا يوحلوا أن الدابر ها وراي قوى روحه وغضن بي مقدوع إن مصبحين وقت الصبح صباح وقتها أحد إنه سكهر أن يروح وغضن بي الصباح دي قل دمني بنوحيوني قالي شوفان وسوا صلوشين وقضينا وبنوحيوني إليه اللود حجسه أن الدابر ها وراي قوى آخر قارئ روحه وغضن بي مقدوع إن الدلة يقول اللي جويني مصبحين وجاءوا حايم أهل المدينة مقالة ذات هي الكواها يستبشروا فحسموا ملاقيك تهراجه ها هاد بكفر حسيني ما شاء. قالوا حوي، ووله مشجِن مركا، ما يروش جن الملاجِه إن هؤلاء كوان الضيف ومرتَرفا فرح تفضحون هالفرحين هاي عيبا إن مرتَرفا حمارا كصبيان واتقول له إلهي كعصفر ولا تغزون هيدوليني قارو حيلهن أول من هك حرمي أنك عجبي عن العالم أن ضحكه عالم كإلهي وحدنا من كصبيان فرحنا قد مين أن كلين قالوا حوي هؤلاء كواسب بناتي وقبلها هيك tan horay soo maray dadka oo isagu dhalay mare wax ku sameeyay ummadiisa dadkaheeda waa gabiisii in kuntum fa'il hada waxa tan soo yeeray tan warraga intaas ka deesaan dabaysi gabdh aad la amru qabo alle nabi leen xamdah indigaan ku dhaartay inaan wa qoomlooda iyagu la fiisakarteen waalidoodi waxa shaydaan ba quhin يا مالأمودية وجهره واحد الشيطان بأوكوحي قال له وحوهي على لأمرك إنهم كأنهم لفي سكرتهم وعليد وضيبه يأمهون كدك دقياني كدك دقياني كدك دقياني فأخذتهم وحاق بقى الصيحة توقيله مشرقين وقت الشروق الشمس مرحق رحل سا أصاب بحضي أي قيل القبط فجعلنا وحان كردقنا ومجاله دي عليها حكي سري سافيره وصمرهم وأمطرنا وانشربين عليهم دوشربين in jira tan dadxan oo miis jirin doowadaas la duwaye la karee in fi dalika niman ka wax ku dhacay la ayatin ba ku sugan leey mootawseen dadka ciibra qaadanay ruuxi ciibra qaadanay ilaahi سبحانه wa ta'aalaa wa inna fi dhaalika laaayatan lil mutawassime fad ka tabara qaadanaay qayd baftu ku suugan wa innaha wa magaaradu ya dulkoodi legi sabiile wadaa ku suugantahay muqeemin فقرضوا ضي القيوين كذي مجازاً للكواد الذين بالسبي مقيم إن في ذلك الآيات وحِقُّنا عقاملو الآيات ما خصصاً أبرا للمؤمنين المقسمين وإن كان وإن وشانه كان وحيا هذا أصحاب الأيكة كوي صاحب تصاحب رواها للظالمين أصحاب الأيكة يوقوم الشعيب نلقي الدجاني بوروه نلقي مهوا عاصين به إليه عاصي سبحانه وتعالى فانتقمنا ونكارب ذن منهم يحجون وإنهما وقوم لؤي يقونوا فاولئك الذين لم بدينام وديكسغنيهم وذلكي لغه هلاغاي واوودو مبينن عدن وقريش الدير مركز الشام صدام ويمري جيرين اولئك القلميشي لغه هلاغاي ويركي جيرين وينو مركوا قوملودي قومشاي هي مشي ولقد والله حجر صالح wa shan iyo medine u dhaxayso waad qura ma shaalahay u dhawday wa laqad ka daaway beeniyen ashab al-hijr qawi sahibada u ha hijr dhulkaas dadal booro ho goda godada ho wakhiye godta al-mursaleen bay beeniyen wa asinaa wa asinaa ayatina ayada hanigaan seenay fa kaanu وكانوا u hayaan asbaar xajrigu way yinxato na qoy qorfa meel jibaal buura haagooda buuutan bay ka qoran jireen aamiina iyo waxa ay ka qasteen buurta waxa loo qortaa guriga loo sameeyaa roobta iyo dabaysha iyo waxa iyo iskii cilii guri aad iyo heeli karay buuriga guri ka dhigta intu ilaahay xubdan si kibir خارجن فتونه وحيان وقرطه من الجبال بو راحه ابو يوتن باي كسميسين جيرين بورت انت قران بيغري كسا امين حالين فاخذوا قيرا قواطي مصب هنا وقت الصباح فما اقنع مديقن انهم يرب حبوا الحكومه التر ما كانوا هيك سون قريه بوره اي سميستين يو وخي اي سميستين يو إلهي سبحانه وتعالى هو وما خرقنا من ابون السماوات هي والارض وما بينهما اي انتو دحيت الا بالحق بانو الحق بانو وإن nasaa ta qiyamad laatiye iyo imanaysa fasqax jeeso asfa xajti al jamii quruxsaniga leh hada sag waxay kugu sameeyeen kasi jeeso wa ma qainti leeyo jihada iyo waxa ay waajib maay waxay ku sameeyeen kasi jeeso si quruxsan oo sheegata lahayn ala sheeganeen wala ashtakooni ina rabbaka rabbiga uu rabbiga al khalaq cidaha ugu nugul ku sabay mark walaqad aad tahay inaad waaf kursiinay waxyaalaha ku sabrayso waa ka mid ah dhimbaha ku dhow inaad ka saarto naxariista Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa sabrayso marka dabta sato ii ay wax weyn ku tihiin walaqad aad tahay inaad wallahi qaladaad tahay ku quraanka suuradda ugu fadhib badan sida imaam bukhari saxay saxiixa uu kuu rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam yahay sa'id ibn al-alla ayuu yiri makbara suuradda quraanka ugu weyn dhamaan marka la isku daro markaasa rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam ku jirey doonay inuu baxo شن تصلاة آخره؟ صلنا إن الواقف صلاة دي اللي جي. ما صحيح صداق إلى الواقف إلهي و تعالى ومن الجعلها هنا فضل بعير خير بعجل وانا أنا أي إلهي سمعناه وجه هو علم الثاني الثاني واحد لو يرد عالي الصدوق الثاني واحد لو يندر عضو البول اليوم وهذا شن ترعون ترى آخره كوكا في ميش ومن المثال يكون السرع فيها والقرآن العظيم القرآن كون أيام خشنا وحكون جن لا تمدنا وحاسنا يكسيه لا تمدنا حتى جن حفين حينئذ كلاماً لهو تاجن إلى ما مطعنا وح راعين لي حجسه بهم ما جب أزواج أنو عيا منهم جاره حقه وح أنسيه وما ره صارقه إلهي سبحانه وتعالى قيمها مالي فاتحلا يا حقي مضبا حلا يد به سبحانه وتعالى كجعلي هل خير بدن مرق أدون كذ سبحانه وتعالى اكثر الحق ميوكرهن قالا يو دو عن اقل لهين اي قيميو الدنيا مال من لا ماله والدار من لا له ولا روح عن مال بما الصح روح عن دار اخر اخرى من الدار وصاي روري عن برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه مدنه حتى عينك لابد ان تضد الى ما متعنا به وحن منو بيقى حقور ولا تحزن هم عليهم قال لماذا وضع ايوه واحا كرران ايوه عذاب كانها كم مرق ايوه عليه سبحانه وتعال واخفض فارعي جناحك قرب كاغا للمؤمنين ذلك المؤمنين تأترب عليه سبحانه اجرح سنوه انه حريس بالنو واقف الجناحك للمؤمنين وقرب كاغا اجرح ذلك المؤمنين وقلوا هاته انما وقلوا هاته اني اانوه انا اانوه ان نذير الدقان هاي قال المبين كما انزلنا على المقتني أنزلناك نبيلا ينحدرو وأنقوس القرآن ك كما أنزلنا سنقسه على المقت أما أنزلنا العذاب كون العذاب كما أنزلنا سنقسه الجن على المقتسمين قوي القرآن ك إلهي كسودي كتابك كسود بيري روي على المقت قوي طاقة fasana walu gu fasay laakiin sa fasarka loo bedelay kamaa inna zalna sanu gu soo dayaynaa alquraanka lagu soo dayaynaa kugu soo dayaynaa ama san calaabka kuwa ugu soo dayaynaa kugu soo dayaynaa oo lagu soo dayineyna calaamadihiina kuwa quraankii iyo kitaab kale oo xilli qadiimi ah lidiina ku waso jaalul quraana qayyali diina qaybo qaybna been iyo qaybna fimee faa rabbika rabbiyyan ku dhaartay inas calana wasaarayna عما كانوا يعملون وحان ويدين ان وحا كانوا يعملون في وصنيه فصدع للجهر بما تامر وحا لو فرى عن المشاركين القالده يذب كيدنا كشي جيت سو دك هو دغين بالي سبحانه وتعالى ان انه كفيناكم وكا كفينا المستهزئين قوه جسس سو فظننا بينه بينه وليدن وغيره يعاسن وايه اي كميده هنا واوينا قالاها الله سبحانه وتعالى انت عاد سودك وقت يركد طيب ضمانت ود الهلكت من الله قبتي وقيل ودبنا بها ان انه كفناغ واكا كفناينا المستهزئين قوه جيش يسوي كو جيش الذين قواسو يجعلون اليله مع الله اله معيسا اله اخر الى كره فسوف دبه يعلمون شركة اي سمييهن اله معيس اله اخر يهلن دبه اوغان ولا قد والله قد علموا وان اغنح يضيق الى اليمه صدرك بما يقولون وحايليهم وحا وإلهي كوله يهين هو كتابك كوله يهين على سبحانه وتعالى وحنو ابن هاي وين هنا آدم جمرك يشتول وحاع وثاو اللعيل يميل فسبب بحمد ربه ويا له ملوك تبابي بحكمي أكارتو هذا علوم روجشان آدم إلهي حسكي هذا القرآن كأخره إنت زوجي أخره إنت سوء أكار التصبيح التحميل التكبر على أخره إلهي وقاك حاينه سبحانه وملك الرسول كنا صفر كويه سملوك بحمد ربه سبحان الله الحمد لله باد وكون هوا من الساجدين حيال المكتب بي نحكمها سرادة من الثالث وابا كارك بيجودي وكون هوا من الساجدين كو سجودك من وعبد ربك ربي عاود حتى يأتيك اليقين انت قهير كو إيمان يسعد لمن يسعد عباد الله سبحانه وتعالى والله أعلموا